والله غني حميد زعم الذين كفروا ان لنبعث قل بلا وربي لنبعث ثم لتنبأ بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي ان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 إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق نَفْسِهِ نفسه فأولئك هم المفلحون